لوح علينا القارئ الشيخ عبد العزيز hop Belen weuada him na gaagaay a da قَرَبَ din وقد بلمن اقدي ما لم يتقد برمن اقر <تصفيق> اللهم او rau còn đi a ko na bi ba si đi đây Oh, oh. oh. oh. oh. oh. O إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أفخارك papa nga laas es son ko la si paala wa lang es son palezi فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَدْحَسُ يُرِي يَقُومُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ حَسِيجٍ قُلْ they All فَتَعَنَّمَ مَا فَتَلَنَا سَجَدَ لِي وَبِنَ Yeah. من أجل ذلك كتبنا على بني There de eurien أحيا فكأنما أحيناك جميعا تمام موسیقی <laughs> ذالت لهم خزيو في الدنيا ذالت لهم خزيو إن الذين كفروا له أ No وَأَنَّهُ مَادَىٰ بَعْدُ الْمُصِيبِ وَالتَّائِرُ فَيَرْتَقِبُ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرم ويبشر المؤمنين الذين عرضون الصالحات أن لهم أجراً سبيراً صدق الله العظيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا نوشق خاشعين إلى هذه التلاوة الكريمة لما كفراء من آية ذكر الحكيم لها علينا القارئ الشيخ شعباء عبد أهض العزيز القيام لقدناها لكم من ساحة مسجد قرية الدلتون لمحافظة المنوفية. استصحنا بها هذا اليوم الجديد.